الفعل وعلمنا بأن الفعل الماضي لا يؤكد وبأن الاسم لا يؤكد وعلمنا بأن الفعل المضارع له ثلاث حالات فإما أن يكون واجب التوكيد أو يكون جائز التوكيد أو يكون ممتنع التوكيد فيكون واجب التوكيد إذا كان جوابا لقسم مسبة مستقبلا غير مفصول من لام القسم بفاصل إذا توافرت هذه الشروط فيجب توكيد الفعل المضارع باحدى نوني التوكيد الثقيله أم الخفيفة الله لأكيدا اصنامكم ثم علمنا بأن هناك الوجه الثاني جواز توكيد الفعل المضارع وهذا الجواز قد يكون قريبا من الوجوب قد يكون قريبا من الوجوب فعبر عنه شيء بالقرب من الوجوب وهو عندما يكون بعد إما إنما إن شرطية المتصله بها ما إما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله بعد إما قلنا قريب من الوجوب ثم دخلنا بعد ذلك في الخالة الثالثة وهي الجواز تأكيده على كفرة وقلنا هذا بعد الطلب وأخذنا شواهد على ذلك الآن أيضا من ابواب جوازي توكيد الفعل المضارع بإحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة على كله على كله وهو الوجه الرابع من أوجه التوكيد الفعل المضارع فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافيه أو ما زائدة التي لم تسبق بان الشرطية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة وقوله إذا مات منهم سيد سيد سرق ابنه ومن عضة ما ما يم ينبت ما ينبتن شكيرها وكقول حاتب قليلا به ما يح قليلا به ما يحمدن كوارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما وما زائدة في الجميع نقف قليلا نقف قليلا. إذا توكيد الفعل المضارع بإحدى النونين يكون قليلا إذا بعد إذا كان بعد لا النافية أو ما الزائدة. إذا حدد لنا موضعين لتأكيد الفعل المضارع على قلة. يعني تأكيده قليل. يعني بمعنى أن عدم التأكيد هو الأكثر. عدم التأكيد هو الأكثر إذا ورد الفعل المضارع بعد لا النافية. أو بعد ما الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية إذا سبقت بإن الشرطية إما, إما, إما ينزغنك من الشيطان فكون هذا قريب من الوجوب لكن إذا كان ما زائدة لم تسبق بإن الشرطية فهذا جائز على قلة وعطنا شاهدا على ذلك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا تصيبن قالوا بأن هذه لا نافية والفعل المضارع أتى بعدها تصيب فعل المضارع اتصلت به نون التوكيد ثقيلة إذا الفعل المضارع مؤكد هنا بالنون لكن وتخريج ذلك بأن النفي هنا يعني شبيه بالنهي شبيه بالنهي لأن النهي في الأصل هو نفي كما أن الأمر إيجاب فالنهي نفي هذا الأصل في الـ الـ الـ الـ الـ الكلام طيب الآن هناك أكثر من وجه في هذه الآية الكريمة واتقوا فتنة لا تصيبن قالوا بأن هنا لا تحتمل أحد, أحد وجه إما أن تكون ناهية فيكون الفعل المضارع هنا كثير التوكيد لأن أتى بعد طلب بعد النهي لا تصيبن لا ناهية جازمة طيب ناهية إذا كانت ناهية كيف نقول فتنه ما يعرف جملة لا تصيبن كيف يستقيم الكلام قالوا بأن هنا لا ناهية والجملة تصيبن مقول قول مقدر قول مقدر يعني واتقوا فتنة مقولا فيها مقولا فيها لا تصيبن الذين ظلوا منكم خاصة مقولا فيها فإذا هذه الجملة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ القول المقدر هو صفة لكلمه فتنة هو صفة لكلمة فتنة الوجه الثاني أن تكون لا نافية وجملة لا تصيبن في محل نصب صفة لكلمة فتنة لكلمة فتنة إذا لدينا وجهان الوجه الأول لا ناهية جازمة وتصيبن جملة تصيبن مقول قول مقدر والقول المقدر هو في محل نصب صفة لفتنة الوجه الثاني أن لا نافية وجملة تصيبن ولا تصيبن في محل نصب صفة لفتنة لفتنة ناكرة والشاهد هنا على أن لا هنا نافية وأن الفعل المضارع أكد بالنون الفقيلة وهذا على وجه القلة وليس على وجه الكثرة وعلل ذلك قال وإنما اكد مع النافي يعني مع لا النافية, مع لا النافية لأنه يشبه أداة الناس يعني مثل, مثل لا النافيه مثل لا الناهية كما ذكرت قبل فالنهي نفي كما أن الأمر إثبات إجاب كما أن الأمر إجاب ويقول هذا صورة يقول لأن لأنه يشبه أداة النهي صورة طبعا هناك وجه آخر في الآية الكريمة يمكن أن يراجع في كتابنا التفصيل في إعراب آية التنزيل في البيت الشعري إذا مات منهم سيد لدينا رواية سرق بنه ولدينا رواية سرق ابنه لدينا رواية سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها العضة هي الشجرة العظيمة والشكير ما ينبت في أصول الشجرة من أوراق واغصان وما إلى ذلك ومعنى البيت إذا مات منهم أحد عاقبه ابنه خلفه ابنه ولا عجب في ذلك لأن العضة لا تنبت إلا الشكير إذا يعني كاني في البيت فيه تشبيه ضمني كاني في البيت فيه تشبيه ضمني ومن عضة ما ينبتن شكيرها هذا استطراد بلاغي طيب لو دخلنا اين الشاهد هنا الشاهد ان ومن عضة ما ينبتن ما زائدة زائدة للتوكيد اكل الفعل المضارع بعدها ينبتن مؤكدا بنون التوكيد الثقيله لانه ورد بعد ما وهذا هذا التاكيد على وجه القله وليس على وجه الكثره في توكيد الفعل المضارع ثم اتانا بشاهد آخر وكقول حاتم تفضل استاذ محمد اذا قرات انت قراته وكقول حاتم قليلا به ما يحمدنك وارث قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما أين الشاهد هنا قليلا به ما يحمدنك ما زائد هنا اتى الفعل المضارع يحمدنك فعل المضارع أيضا مؤكد بنون التوكيد الثقيل يحمدنك نون التوكيد الثقيل لأنه ورد بعد ما الزائدة وهذا التوكيد على وجه القلة وليس على وجه الكثرة تصرح الشيخ وما زائدة في الجميع يعني في البيتين السابقين ما زائدة نعم تفضل. وشمل الواقعة بعد ربك قول جذيمة الأبرش نعم وما زائدة في الجميع وشمل الواقعة بعد ربك قول جذيمة الأبرش ربما فيت في عالمي ترفعن ثوبي شمالاته. نعم هذا الشاهد استكمال. هذا الشاهد استكمال على توكيد الفعل المضارع بعد ما زائده لكن هنا ما زائدة أتت بعد ربه. اتت بعد ربه. قال وما أتتينا. وشملة يعني شملة توكيد الفعل المضارع بينون التوكيد الثقيل أو الخفيف على وجه القلة. شمل الواقعة أي ما الواقعة بعد ربة ما الواقعة بعد ربة ربما ما زائدة ربما أو فيت في علم علم جبل يعني ترفعن ترفعن فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الخفيفة مؤكد بنون التوكيد الخفيفة فوبي شمالاته شمالات جمع. شمال وهي يعني ريح بارده تهب من جهتي الشمال طيب اذا الان هنا ايضا هذا شاهد على تاكيد الفعل المضارع بعد ما الزائده بعد ربه التي اتت بعد ربه لكن هنا وبعضهم منعها بعدها وان من تعليق ماذا يقول الشيخ هنا وبعضهم منعها بعدها يعني منع توكيد الفعل المضارب بعد ما التي تتصل بربا التي تأتي بعد ربا منع ذلك لمضي الفعل بعد رب معنا لأن الفعل بعد كلمة رب يكون ماضي المعنى ولو كان في لفظه مضارعا ولو كان بلفظه مضارعا إنما هو يعبر عن الزمن الماضي ربنا أو فيت في عالم ترفعا يعني رفعت لاحظ أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالته فبعد ربا الفعل المضارع بالمضارع لفظا وبالمعنى ماض في المعنى ماض وخصه بعضهم بالضرورة يعني توكيد الفعل المضارع بعد ما زائد بعد ربا هذا ضرورة شعرية هذا ضرورة شعرية وقيل أنها لغة قديمة وقيل أنها لغة قديمة اذا لدينا الآن في توكيد الفعل المضارع بعد ما الزائده على وجه القلة بعضهم منعه خاصه بعد ما التي تأتي بعد ربا وقالوا بعضهم قال بأنه هو للضرورة الشعريه يجوز توكيده للضرورة الشعريه وبعضهم قال بأنه هذه لغة قديمة هذه لغة قديمة نعم لأن نأخذ الجزئية الخامسة تفضل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 تثقفا منهم فليس باي ابن ابدا وقتل بني قتيبه شافي وقوله ومهما تشا منه ومهما تشأ منه فزارت تمنع اي تمنعا طيب اذا الان يكون اقل يعني يكون توكيد الفعل المضارع باحدى نوني التوكيد الثقيله او الخفيفه يكون اقل اذا كان بعد لم الان اول استخدمته يكون قليلا قبل قليل قالوا يكون قليلا الان اقل من القليل يكون اقل من القليل بعد لم او بعد اداه جزاء يعني اداه شرط غير اما اداه شرط غير اما اما اللي هي ان وما ان الشرطيه او فيها ما الزائده فبعد اما ان هذاك قليل من الوجوب اما شرط أداة شرط غير إما فهذا من الأقل للأقل أن يؤكد الفعل المضارع بإحدى نوني التوكيد قال شرط كان المؤكد يعني كان فعل الشرط أو جواب الشرط كان الفعل المضارع فعل شرط أو جواب شرط يعني بعد أداة شرط غير إما أو بعد لم أو بعد لم واعطانا على ذلك شواهد، كقوله في وصف جمل يحسبه الجاهل ما لم يعلم يعلم هذه الألف هي نون التوكيد الخفيفة نون التوكيد الخفيفة قلبت الفا للوقف قلبت ألفا للوقف وسنأتي على ذكر ذلك حينما نصل الى نون التوكيد الخفيفة لاحظوا هنا الفعل المضارع أتى بعد لم الفعل المضارع أتى بعد لم واتى مؤكدا بنون التوكيد الخفيفه نون التوكيد يعني اذن هذا على الاقل يعني هذا وجه اقل من القليل اقل من القليل يعني جوازه اقل من القليل والاصل عدم التوكيد إذن. فجواز يعني جوازه هنا على وجه القله شيخا على كرسيه معمم هو يصف جبلا خصيبا جبل خصيب فصار هذا الجبل كانه الشيخ المعمم كان الشيخ له عمه وخص الشيخ لانه الشيخ تعرفه لوقاره وكثره ثيابه وشكله شبه الجبل به يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما إذا الشاهد هنا توكيد الفعل المضارع بعد لم وكقوله, وكقوله من يثقفن في روايه ثقفن نعم من يثقفن منهم فليس بأيب ابدا وقتل بني قتيبة شافي الآن من اداه شر جازمة اداه شر جازمة ويثقفا هذا فعل الشرط ونلاحظ أن فعل الشرط هنا أتى مؤكدا بنون التوكيد الثقيله وهذا جائز على أقل من القليل. يعني الأصل يقول من يثقف فقل يثقفا فجاز التوكيد هنا على وجه من وجوه القلة قليل. توكيده قليل توكيده قليل طبعا هنا الشاعرة هذه هي بنت بره بن عهان الحارثي ترثي, ترثي أباها يعني أباها قتلته باهلة فرفته وقالت هذا الكلام ماذا تقول تقول إن ظفرنا إن ظفرنا وادركنا من آل قتيبة هؤلاء قتل بني قتيبة شافي من آل قتيبة هؤلاء فليس بآيب ظفرنا بهم وحصلنا أو ادركناهم لن يؤوب منهم أحد لن يعود منهم يعني سنقتلهم جميعا لماذا لأن في قتلهم شفاء للنفس قال شافي قالت شافي من يفقفن منهم يعني يدرك يحصل منهم فليس بأيب لن يعود مرة ثانية يعني سيقتل أبدا وقتل بني قتيبة شاف قتلهم يشفي غليل النفوس لأنهم يعني قتلوا أباها قتلوا أباها وقيل بأن هنا أيضا التوكيد للضرورة قيل أيضا هنا التوكيد للضرورة طيب وقوله البيت هو فمهما تشأ منه فزارة تعطيكم ومهما تشأ منه فزارته تمنع وتمنع يعني تمنع يعني تمنعا الآن مهما اداه الشرط لازم كما تعلمون تشأ فعل الشرط جواب الشرط تمنعا أتى مؤكدا بنون التوكيد الخفيفه التي قلبت الفا للوقف التي أبدلت الفا للوقف إذا أعطانا شاهد على فعل الشرط يثقفا من يثقفا وعطانا شاهدا على توكيد جواب الشرط وقال بأن هذا يعني من القليل القليل ومنهم قال بأن هذا ضرورة يعني للضرورة الشعرية توكيد الفعل مضارع للضرورة الشعرية نكون بذلك, بذلك قد استوعبنا مواضع جواز جواز توكيد الفعل المضارع أكثر ما يكون توكيده بعد الطلب, بعد الطلب بعد نهي بعد تمني بعد أمر كل طلب بعد رجاء بعد تحضيض إلى آخره كل طلب بعد الطلب هذا كثيرا ما يؤكد الفعل المضارع على سبيل الجواز أما غير ذلك فهو قليل أما غير ذلك فهو قليل يعني بعد النافية بعد ماء الزائدة بعد لم بعد أداة الشرط اسم الشرط بعد أداة الشرط غير إما هذا كله قليل وبعضهم قال أن هذا للضرورة بعضهم قال أن هذا للضرورة ندخل الآن متى يمتنع توكيد الفعل المضارع متى يمتنع توكيد الفعل المضارع تفضل ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق بأن كان في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا نحو فالله لا يذهب العرف بين, ال بين الله والناس ونحو قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ طب حيث أخذ ناخذ حالة حالة. إذا يمتنع توكيد الفعل المضارع إذا اختل, إذا اختل شرط من شروط وجوب توكيده إذا اختل شرط من شروطي وجوب توكيده. لأن الشرط الأول أن يكون جواب قسم مثبت. أن يكون جواب قسم مثبت. فإذا كان جواب قسم وهو منفي فلا يجوز توكيد. يمتنع توكيد. إذا جواب قسم لكن جواب القسم هنا منفي فلا يجوز توكيد يمتنع توكيده سواء أكان النافي مذكورا أو كان مقدرا لاحظوا فلو ولو كان النافي مقدرا نحو الله لا يذهب العرف بين الله والناس طال قسم لا يذهب العرف بين الله والناس جواب القسم لكن جواب القسم منفي وليس مثبت فلا فامتنع توكيد الفعل المضارع لو حذفنا لا الله يذهبن لا يذهبن العرف لكن عندما أصبح منفيا الفعل أتى هنا منفيا فامتنع توكيد الفعل المضارع فلا يجوز أن تقول الله لا يذهبن لا يجوز أبدا وهذا طبعا شطر من بيت شعر أضاف عليه الشيخ رحمه الله تعالى القسم هو شعر بيت شعر مشهور ودرجع أسن القطئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس أخذ الشيخ الشطر الثاني ووضعه في جملة بعد القسم بحيث جعله جواب القسم وهذا الجواب جاء منفيا فامتنع توكيد الفعل المضارع طيب ونحو قوله تعالى تالله تفتا تذكر يوسف لان تالله لا قسم جواب القسم وجواب القسم لم يؤكد هنا لم يؤكد استدل النحويون والصرفيون على ان هنا الفعل المضارع منفي يعني تالله لا تفتا الله لا تفتا لذلك قول القليل بأن كان جواب قسم المنفيا ولو كان النافي مقدرة يعني لو كانت أداة النفي موجودة مذكورة أو كانت مقدرة فلا يجوز توكيد الفعل مضرع بل يمتنع إذن, إذن احتل الحالة الأولى من حالة الوجوب اللي هو الثبوت ثبوت جواب القسم هو أتى الجواب القسم منفي إذن لا يجوز أن يؤكد الفعل المضرع بل يمتنع الحاله الثانية تفضل او كان حالا نعم او كان حالا كقراءه ابن كثير لا أقسم بيوم القيامه وقول الشاعر يمينا يمينا لابغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل نعم او كان احنا الحالة الثانية. الحاله الثانية نحن في الوجوب أن يكون مثبتا وأن يكون الفعل المضارع مستقبلا يدل على الزمن المستقبل يدل على الزمن المستقبل لا يدل على الزمن الخاضع فإذا دمنا على الحال امتنع توكيده لذلك قال أو كان حالا يعني كان جواب القسم فعلا مضارعا دالا على الحال دالا على كقراءة ابن كثير لا اقسم بيوم القيامه لا اقسم ولا لا اقسم بيوم القيامه يعني الان لا اقسم بيوم القيامه الحال فلذلك لم لم يؤكد الفعل المضارع لا يجوز توكيد الفعل المضارع لو قلت مثلا والله والله لا يقرا زيد الان والله لا يقرا زيد الان هذا قسم والله طيب ولا لا يقرأ في جواب القسم وفيلا جواب القسم لكن لماذا لم يؤكد يعني اجت كلمة الآن حصلت الزمن بالحاضر حصلت الزمن بالحال لذلك لم يجوز توكيده لا يجوز أن تقول والله لا يقرأ أن زيد الآن لا يجوز أبدا لكن قلت والله لا يقرأ أن زيد غدا أو لا يقرأ أن زيد وقصدت المستقبل صحيح إذا إذا دل الفعل المضارع على الحال بقرينة لفظية أو بقرينة عقلية من السياق فلا يجوز توكيده يمتنع توكيده لأن الوجوب يقتضي أن يدل الفعل المضارع على المستقبل. واتن لي بيت يمينا هذا يمين هذا قسم يمين يمينا لا كل امرئ لا وقسم الآن وهذا جواب القسم لم يؤكد الفعل المضارع لأنه يدل على الحال لأنه يدل على الحال على الخاضر ولا يدل على الزمن المستقبل فامتنع توكيده فامتنع توكيد الفعل المضارع لأنه يدل على الحال الحال الثالثة أو كان مفصولا من اللام تفضل أو كان مفصولا من اللام نحو ولئمت ولئن ماتتم أو قتلتم لَأَلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَنَحُوَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لا نحن كان شرط من شروط وجوب توكيد الفعل المضارع بأحد نواي التوكيد ألا يفصل من عن لام القسم من لام القسم بفاسل الله لو لا أخط منا كسرنا والله لا أقرأنا ما مقصود نهائيا إذا فصل بين اللام وبين الفعل المضارع فاصل فينمتنيه وتوكيده، فيمتنيه وتوكيده. لا عضو الآية كريمة. ولا إن موتهم عن اللام هي واقعة في جواب قسم هي اللام الموضأ للقسم كما ذكرنا سابقا وهي اللام اللي لداخلة على إن الشرطية التي تؤذن بوجود قسم مقدر وأن الجواب هو للقسم وليس للشرط هذه اللام الموضأ للقسم. ولا إن موتهم أو قتلتم لا إلى الله تخشرون. أين الجواب تخشارون أين اللام لا إلى لا إلى الله فصل بين اللام وبين تخشارون الفعل المضارع إلى الله بالجار والمجرور فامتنع توكيد الفعل المضارع إذا لا إلى اللام هي واقعة في جواب قسم مقدر إذا هي داخل على جواب القسم إذا هي داخل على جواب القسم لأن الجار والمجرور إلى الله متعلقان بتحشرون. الى الله متالقا بتحشر المعنى ولئن يمتم او قتلتم لا تحشروا لا الى الله هل لو قال والله لتحش... لا والله ميتم... لا تحشرن ان لا لا الفعل المضارع بينما الان فصل بين اللام وبين الفعل المضارع بفاصل فامتنع توكيده فامتنع توكيده اذا يمتنع توكيد الفعل المضارع بأحد نوني التوكيد إذا كان الفعل المضارع جوابا للقسم وكان منفيا يعني كان هذا الفعل المضارع منفيا أو كان دالا على الحال أو فصل بينه وبين اللام الواقع في جواب القسم بفاصل فيمتنع التوكيد يعني إذا اختل شرط من شروط وجوب التوكيد امتنع التوكيد فمن يحفظ شروط توكيد الفعل المضارع يعرف أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع التوكيد نكون بذلك قد أخذنا إلمامة بحالات توكيد الفعل المضارع وجوبا جوازا امتناع التوكيد لدينا الآن بعض الأمور المهمة أيضا المتعلقة بتوكيد الفعل المضارع بإحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة تفضل تكم آخر الفعل المؤكد بنون التوكيد المضارع المسند إلى اسم ظاهر أو ضمير الواحد المذكر إذا لحقت النون الفعل فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير الواحد المذكر فتح آخره لمباشرة النون له ولم يحذف منه شيء سواء كان صحيحا أو معتلا نحو لينصرن زيد وليقضين وليغزون وليسعين برد لام الفعل إلى أصلها نعم اذا الآن يعطينا الفائدة مهمة جدا فأن الفعل المضارع فعل المضارع فاذا لحقت النون الفعل هي النون الم... يعني نؤكد الفعل المضارع باحدى نوني التوكيد فاذا اسند الاسم اسم ظاهر يعني الفاعل اسم ظاهر الفاعل اسم ظاهر او الفاعل ضمير للواحد المذكر ضمير للواحد المذكر فتح اخره لمباشره يعني يكون الفعل المضارع مبنيا على الفتح لاحظوا في في شرط مهم هو لمباشرة النون له يعني النون مباشرة للفعل متصل فيه مباشرة ما في فاصل بين النون التوكيد وبين الفعل المضارع فيبنى على الفتح أن إذا فصل بين الفعل ونون التوكيد بفاصل فيكون الفعل المضارع معربا, يكون الفعل المضارع معربا. يعني الأفعال الخمسة ينصرون ينصرون سناتي نعرف كيف نؤكد هذا الفعل المضارع بنون التوكيد لينصرن لينصرن لكن هو في الاصل في الأصل فصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد الواو والنون في فاصل اذا النون ما بشرت فعل لم تبشر الفعل المضارع فيكون الفعل المضارع معرضا لا يكون مبنيا إذا شرط بناء الفعل المضارع المتصل بنون التوكيل الثقيله أو الخفيفة شرط بنائه أن, أن تكون النون مباشرة له لا يوجد فاصل بين النون وبين الفعل فإذا وجد فاصل كان الفعل المضارع معربا كان الفعل المضارع معربا الآن على ما يبنى هذا الفعل المضارع نقول يبنى على الفتح المسند لاسم ظاهر أو المسند لضمير الواحد لكن سننا بعد لضمير الاثنين أو لضمير الجماعه أو لضمير جمع المؤنث السالم سندخل بعد قليل في توكيد هذا النوع من الأفعال كان الم... أعطانا مثال ينصر خالد الحق ينصر خالد الحق هو ينصر الحق ينصر هو نحن عندما نتأكد الفعل لا ينصرن والله لا ينصرن لا ينصرن خالد الحق أو لا الحق الفاعل هو يعود على المفرد المذكر يعود على المفرد المذكر إذا الفاعل إذا كان اسما ظاهراً أو ضميراً يعود على مفرد المذكر يبنى الفعل المضارع على الفتح لأن النون تباشره لأن النون تباشره تتصل به مباشرة طيب قد يسأل السائل لماذا الفتح لماذا لم يبنى على الضم لماذا لم يبنى على الكسر قالوا بأن السبب هو التقاء الساكنين أين الساكنان لأن الأصل في الفعل الأصل في البناء لاحظوا الأصل في البناء أن يكون على السكون الاصل في البناء ان يكون على السكون لان البناء هو, البناء هو ثبوت حركه ثابته لا تتحرك والثبات يتناسب مع الساكن مع السكون لا يتناسب مع الحركه الاعراب هو الذي يتناسب مع الحركه لان الاعراب فيه تغيير اما البناء فهو فيه ثبوت فيتناسب مع الساكن فالأصل في الفعل أن يكون ساكنا طيب ونون التوكيد الثقيلة نونان ساكن فمتحرك إذا التقى ساكنان إذا التقى ساكنان سكون الفعل الأصلي في فسك... ال... الأصل في الفعل أن يكون سكون الفعل والسكون النون الأولى في نون التوكيد الثقيلة أو سكون نون التوكيد الخفيفة فبني على الفتح بني على حركة بني على حركة طيب لماذا الفتحه بنيه على حركه طيب لماذا حركه الفتحه طيب لو نحن الان نبنيه مع الجماعه ما الفرق بين لين لينصرنا ولا ينصرن الضمه تكون مع الجماعه الضمه تكون مع الجماعه طيب لا تكون مع المفرد المؤنث اذا على الفتح حتى لا يلتبس مع الجمع او او مع المؤنث حتى لا يلتبس مع الجمع أو مع المؤنث إذا يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا باشرته نون التوكيد الثقيله او الخفيفه وهذه تكون إذا كان الفاعل اسما ظاهرا او ضميرا يعود على, س... على على مفرد على مفرد مذكر على مفرد مذكر يعطينا امثله نحو لا ينصرن زيد أصل ينصر زيد الحق ينصر زيد الحق والله لا ينصرن لخننون التوكيد الثقيله فاصبحت تراء الفعل المضارع مبني على الفتح فينصرن طيب زيد لا اين أين فعل ينصرن هو يعود على زيد على مفرد مذكر بني الفعل المضارع وأيضا على الفتح ولا يقضين يقضي يقضي لا يقضي بني على الفتح يقضين هو يعود على مفرد مذكر او ليقضين زيد كذلك لا يغزو ولاحظ هنا اتى ايضا بالمعتل الاخر لان قال لم يحدث منهم سواء كان صحيحا او معتلا اذا كان الان هلا يقضين يقضي, يقضي غذا يغزو تبعتم سعى يسعى الالف رجعناها للياء وقضى يقضي بقيت على اصلها يقضي لا يقضينا ولا يغزونا ولا يسعينا برد لام الفعل الى اصلها بيسعينا يسعى سعى يسعى سعيا ما اصل الالف ياء رده الياء حينما اكد الفعل المضارع بدون التوكيد هذا إذا أسند إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير يعود على مفرد مذكر ماذا لو أسند إلى الف الاثنين أو إلى واو الجماعة أو إلى ياء المؤنث المخاطبة أو إلى نون النسوه تفضل المضارع المسند إلى ضمير الاثنين المضارع المسند إلى ضمير الاثنين وإن كان مسندا إلى ضمير الاثنين لم يت ايضا من الفعل شيء وحذفت نون الرفع فقط لتوالي الامثال وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع نحو لتنصران يا زيداني ولا تقضيان ولا تغزواني ولا تسعيان لدينا الآن نحن لدينا فعل مضارع مسند الى الف الاثنين يكتب يكتبان يكتب يكتبان الفعل المضارع مسند الى ألف الاثنين يكتبان نريد ان نؤكد هذا الفعل المضارع تدخل نون التوكيد الثقيله هنا تدخل نون التوكيد الثقيله كم اصبحت من لدينا يكتبان هذه لدينا نون نون الرفع فعل مضارع مرفوع في ثبوت النون لأنه من الألف عال خمسة أتت نون التوكيد الثقيله فحذفت النون الرفع لتوالي الامثال حذفت نون الرفع لتوالي الامثال يكتباني نون التوكيد هذه الأصل أن تكون مبني على الفتح أن تكون مبني على الفتح طيب والنون التوكيد نونان ساكن فمتحرك التقى ساكنان الألف الساكنه يكتبا الألف ساكنة. نون التوكيد الأولى نون التوكيد الأول منها ساكن والثاني متحرين التقى ساكنان فكسرت نون التوكيد الثقيلة أن يكتباني يكتباني يكتباني في الأصل في نون التوكيد أن تكون مبنيه على الفتح هلا مثلا يضربن يكتبن فنون التوكيد مبنيه على الفتح لكن مع المثنى تبنى على الكسر تخلصا من التقاء الساكنين على القاعدة العامة خركت بالكسر التقاء الساكنين إذا كسرت نون التوكيد قالوا لماذا كسرت تشبيه لها بنون الرفع نون الرفع في ماذا؟ في المثنى بنون الرفع نوع في المثنى نون الرفع في المثنى نقول الطالبان يكتبان الدرس. يكتبان الدرس. فنون ثبوت يعني النون علامة الرفع هذه عليها كثرة طيب إذا كان في الجمع الطلاب يكتبون يكتبون الدرسة نون الرفع في جمع المذكر السالم تكون مفتوحة نون الرفع في المثنى تكون مكسورة يعني حتى يتميز الجمع عن المثنى حتى يتميز الجمع عن المثنى فقالوا كسر نون التوكيد الثقيله تشبيها مع المثنى تشبيها لها بنون الرفع التي تكون اذا مكسوره إذن هنا إذا نلاحظ ملاحظه في فائدة نون الرفع. نون الرفع في المثنى تكسر للتفريق بينها وبين نون الرفع في الجمع عندما يسند الفعل الى واو الجماعه هناك مفتوح هنا مكسور يضربون يضرب يضربان يكتبون يكتبان يلعبون يلعبان وهكذا فنون التوكيد الان عندما دخلت على الفعل المضارع المسند الى الف الاثنين وحذفت نون الرفع كسروا نون التوكيد لالتقاء الساكنين وايضا اختاروا الكسره لتناسبها او لشبهها بنون الرفع في المثنى. فهنا لو أضفت بنون الرفع في المثنى تتضح العمليه تتضح العملي طيب وعطانا أمثلة لتنصران هي أستنصران أذفت نون الرفع وأضيفت نون التوكيد الثقيلة وكسرة في العرب ماذا قلت تنصران فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال بعضهم يقول ثبوت النون كيف ثبوت يا أخي هي ليست ثابتة هنا هنا محذوفة في سبب حذفها. فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي الأمثال ولون التوكيد التقيل حرف لا محل لهم الأراب والالف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل طيب ماذا لو كان الفعل المضارع لو كان الفعل المضارع ومجزوما فنون التو... الرفع تكون محذوفه لم ينصرا الطالبان لم يكتب ماذا نفعل بنون التوكيد لا يوجد حذف لنون فتدخل نون التوكيد الثقيلة وتكسر النون على القاعدة في الآية الكريمة فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يؤمنون ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون لا ناهية جازمة تتبعان فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه النون المحذوف لالتقاء الساكنين لا ليست لالتقاء الساكنين هنا وعلامة جزم حذف النون لأنه لم تحذف بسبب التقاء الساكنين إنما خذفت للجزم خذفت للجزم ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لهم للعراب وعيد العراب ولا تتبعاني لا ناهية جازمة تتبعاني فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون ونون التوكيد الثقيلة حرف لا محل لهم للعراب والالف وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اذن هنا حذف النول للجزم وليست لالتقاء الساكنين تحذف لالتقاء الساكنين في حالة الرفع أما في حالتين النصب والجزم فالحذف يكون بسبب الجزم أو النصب ولا يوجد حذف لتوالي الأنسى ولا يوجد حذف لكن نقول نون التوكيد حركت في الكسر لالتقاء الساكنين ساكن الالف وساكن الاول في نون التوكيد نكتفي اليوم بهذا القدر لأننا سندخل بعد ذلك في المضارع المسندي إلى واو الجماعه ثم الى ياء المؤنثه المخاطبة ثم إلى نون النسوه ولدينا تفصيل مهم نرجو الله سبحانه وتعالى ان يعين على آآ آآ ذكره وطاعته وان يعيننا ايضا على استكمال ما بداناه في شذا العرف بارك الله فيكم وشكر الله لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته